「اموت ولا ي ش ده ل م ملكش ت س ا ل ف ي و ه ا ت و ل د ل ي ب غ ي غ ي ر ا ك ي Had to- l عندك وقت تسمعيني شويه عندي وقت تسمعك جدا نفسك تسمع ايه ش و ي ة كلام تريح ضميرك بيه وهيفيد بايه روح شوف حياتك جرح قلبي سمحت فيه ك Cool